يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الحديث حول قول الله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض قال المؤلف أعظم الله مثوبته وهذا الخلاف المذكور أي بين العلماء في سجود غير المؤمنين لله تعالى جار أيضا في سجود الظلال فقيل سجودها حقيقي والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك ونحن نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء فهو قادر على أن يخلق للظل ادراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة ولا يخفى أن حاصل القولين أن أحدهما أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص والثاني أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على عمومه والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، وهو التحقيق قلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك، وعقد هذه المسألة صاحب مراقي السعود بقوله واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن. فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخذ وقيل المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرها وقيل الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعا لخفة امتثال أوامر الشرع عليه وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى بالغدو يحتمل أن يكون مصدرا أو يحتمل أن يكون جمع غدا والآصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل وهو ما بين العصر والغروب ومنه قول أبي ذؤي بن الهذلي لعمري لانت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه هو الخالق وحده ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود لأن المقصود من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ إنكاروا ذلك وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده قل الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية وقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى غير ذلك من الآيات، لأن المخلوق محتاج إلى خالقه، فهو عبد مربوب مثلك، يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده، كما يجب عليك ذلك، فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له، قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه الايه بين تعالى في هذه الايه الكريمه ان الكفار اقترحوا عليه صلى الله عليه وسلم الاتيان بآية ينزلها عليه ربه وبين هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله فلياتنا بآية كما ارسل الاولون إلى غير ذلك من الآيات وبيّن تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن جميع الآيات في قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وبيّن في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة الآية كما تقدمت الإشارة إليه قوله تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية جواب لو في هذه الآية محذوف قال بعض العلماء تقديره لكان هذا القرآن وقال بعضهم تقديره لكفرتم بالرحمن ويدل لهذا الأخير قوله قبله وهم يكفرون بالرحمن وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة وقد قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية الآية بين في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله صلى الله عليه وسلم من جنس البشر يتزوجون ويولد لهم وليسوا ملائكة وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فأخبر أنه يرسل البشر الذين يتزوجون ويأكلون، كقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. الآية إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه. قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الظاهر أن قوله ومن عنده علم الكتاب عطف على لفظ الجلالة وأن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل ويدل له قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم بهذا نكون أنهينا تفسير سورة الرعد ويكون لقاءنا القادم إن شاء الله ماضيا في تفسير سورة إبراهيم فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته